119. فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون 110. فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون 111. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل وَلَئِن جِتَعون بِآيَةٍ لا يَقُولًا الذيذينَ كَفَون إن إِ أَنتُم إِلَّا مُ بطلون كَذَلِكَ يَقُبَ اللهَّهُ على قُلُوبَِّذينَ لَا يََّمون فَصِر إِ وَعدَوا اللهَّهِ حَ 111. ولا يستخفنك الذين لا يوقنون 112. بسم الله الرحمن الرحيم 113. ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين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 117. اللَّهِ الله بغير علم ويتخذها هذوا 118. أولئك لهم عذاب مهين 119. وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكفرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه 119. فبشره بعذاب أليم 110. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم 111. خالدين فيها وعد الله حقا وهو 118. خلق السماوات بغير عمد ترونها 119. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة 111. وأنزلنا من السماء 117. وقفتنا فيها من كل زوج كريم 118. هل خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين 119. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله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 117. ووصينا الإنسان لوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في وَفِصَالُهُ فِي وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن 119. ويشرك بيما ليس لك به علم فلا تطعهما 110. وصاحبهما في الدنيا معروفا 111. واتبع سبيل من أناب إلي 112. ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها 119. وإذا مِنْ مثقال حبة فِي صَخْرَةٍ فتكن في صخرة أَوْ في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير 110. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن 119. واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور 110. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور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 114. الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعيد